ومن حياتك لموتك رواه البخاري هذا الحديث خرجه البخاري عن علي بن المديني حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا ا ل أ ع م ش حدثنا مجاهد عن ابن عمر فذكره وقد تكلم غير واحد من الحفاظ في لفظه حدثنا مجاهد وقالوا هي غير ثابتة وأنكروها غير المديني ثابتة ابن و على قالوا لم يسمع الأعمش هذا الحديث من مجاهد إ ن م ا سمعه من ليث ا بن أ ب ي سليم عنه وقد ذكر ذلك العقيلي وغيره وخرجه الترمذي من حديث ليث عن مجاهد وزاد فيه وعد نفسك من عن نفسك حديث وزاد وعد ليث فيه أهل القبور وزاد في كلام ابن عمر ف إ ن ك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا وخرجه ابن ماجه ولم يذكر قول ابن عمر وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د والنسائي من حديث ا ل أ و ز ا ع ي عن ع ب د ة ا بن أ ب ي ل ب ا ب ة عن ابن عمر قال أ خ ذ النبي ببعض جسدي فقال أ ع ب د الله ك أ ن ك تراه وكن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وعبده بن ابي لبابه ادرك ابن عمر واختلف في سماعه منه وهذا وأن وطنا ومسكنا له يتخذ الحديث الأمل الدنيا المؤمن لا الدنيا فيها أصل في في ينبغي فيطمئن أن قصر مجرد ك أ ن ه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل وقد اتفقت على ذلك وصايا ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ت ب ا ع ه م قال تعالى حاكيا عن مؤمن آ ل فرعون أ ن ه قال يا قوم إ ن م ا هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا متاع و إ ن ا ل آ خ ر ة ه ي النبي دار القرار وكان ا صلى ل ل هي ع ل ه وسلم يقول مالي وللدنيا إ ن م ا مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل ش ج ر ة ثم راح وتركها ا وصاير المسيح عليه السلام لأصحابه أنه قال لهم اعبروها ولا تعمروها واروي عنه أنه قال من ذا الذي يبني على موج البحر ومن موج لهم من أنه عنه أنه يبني عليه على د تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا ودخل رجل على أ ب ي ذر فجعل يقلب بصره في بيته فقال يا أ ب ا ذر أ ي ن متاعكم قال إ ن لنا بيتا نوجه إ ل ي ه قال إ ن ه لا بد لك من متاع ما دمت ه هنا ا قال إن صاحب المنزل إن لا يدعنا فيه ودخلوا على ل يدعنا فيه بعض صالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا له إ ن ا نرى بيتك بيت رجل مرتحل فقال أ م ر ت ح ل لا ولكن اطرد طردا وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول طالب الله بن عنه علي أبي رضي إ ن الدنيا ارتحلت م د ب ر ة و إ ن ا ل آ خ ر ة قد ارتحلت م ق ب ل ة ولكل منهما بنون فكونوا من أ ب ن ا ء ا ل آ خ ر ة ولا تكونوا من أ ب ن ا ء الدنيا ف إ ن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل قال بعض الحكماء عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة ممن مولية الدنيا والآخرة إليه يشتغل ب ا ل م د ب ر ة ويعرض عن ا ل م ق ب ل ة وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته إ ن الدنيا ليست بدار قراركم كتب وكتب فكم وكم يخرب مغطبط الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الضعن عامر عما على قليل قليل عن يضعن مقيم من من موثق ف أ ح س ن و ا رحمكم الله منها ا ل ر ح ل ة ب أ ح س ن ما بحضرتكم من ا ل ن ق ل ة وتزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى و إ ذ ا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إ ق ا م ة ولا وطنا فينبغي للمؤمن أ ن يكون حاله فيها على أ ح د حالين إ م ا أ ن يكون ك أ ن ه غريب مقيم في بلد غ ر ب ة همه التزود للرجوع إلى وطنه أ و يكون ك أ ن ه مسافر غير مقيم ا ل ب ت ة بل هو ليله ونهاره يسير إ ل ى بلد ا ل إ ق ا م ة فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين فأحدهما أن ينزل المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيل الإقامة غريب بلد غربة أن يكون هذين أن ينزل نفسه كأنه لكن عمر على أحد في في يتخيل في فهو غير متعلق القلب بل ب د الغربة بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إ ل ي ه و إ ن م ا هو مقيم في الدنيا ليقضي م ر م ة جهازه إ ل ى الرجوع إ ل ى وطنه ه مهموم همه جهازه هم له قال الفضيل ابن عياض المؤمن الدنيا الحزين كان الدنيا فلا إلا التزود كذلك في في في ف ي بما ومن ن ع مرمة عند عوده إ ل ى وطنه فلا ينافس أ ه ل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم ولا يجزع من الذل عندهم قال الحسن المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها له شأن وللناس شأن. لما خلق آدم أسكنه وزوجته الجنة ثم أهبطا منها له خلق من آدم ثم شأن شأن أسكنه في في يجزع وزوجته ووعداء الرجوع إ ل ي ه ا وصالح ذريتهما فالمؤمن أ ب د ا يحن إ ل ى وطنه ا ل أ و ل وحب الوطن من الايمان إ ي م ن وكما ق ل ك ن ز ل للمرء يألفه ل ف ت ى و ح ي منزلي شيوخنا ن جنات عدن فإنها ه أبدا لأول ولبعض على فحي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 كقوم سلكوا م ف ا ز ة غبراء حتى إ ذ ا لم يدروا ما سلكوا منها أ ك ث ر أ و ما بقي أ ن ف ذ و ا الزاد وحسروا الظهر وبقوا بين ظهراني ا ل م ف ا ز ة لا زاد ولا ح م و ل ة ف أ ي ق ن و ا ب ا ل ه ل ك ة فبينما هم كذلك إ ذ خرج عليهم رجل في ح ل ة يقطر ر أ س ه فقالوا إ ن هذا قريب عهد بريف وما جاءكم هذا إ ل ا من قريب فلما انتهى إ ل ي ه م قال على ما أ ن ت م قالوا على ما ترى قال أ ر أ ي ت ك م إ ن هديتكم إ ل ى ماء رواء ورياض خضر ماذا تعملون قالوا لا نعصيك شيئا قال عهودكم ومواثيقكم بالله قال ف أ ع ط و ه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا قال ف أ و ر د ه م ماء ورياضا خضرا فمكث فيهم ما شاء الله ثم قال يا هؤلاء الرحيل قالوا إ ل ى أ ي ن قال إ ل ى ماء ليس و إ ل ى رياض ليست كرياضكم فقال جل القوم وهم أ ك ث ر ه م والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أ ن ن ا لن نجده وما نصنع بعيش خير من هذا وقال ا ل ط ا ئ ف ة وهم أ ق ل ه م أ ل م تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه شيئا وقد صدقكم في أ و ل حديثه فوالله ليصدقنكم في آ خ ر ه قال فراح فيمن اتبعه وتخلف بقيتهم فنذر بهم عدو ف أ ص ب ح و ا من بين أ س ي ر وقتيل خرجه ابن أ ب ي الدنيا وخرجه ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مختصرا فهذا المثل في غ ا ي ة ا ل م ط ا ب ق ة بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع أ م ت ه ف إ ن ه أ ت ا ه م والعرب حينئذ أ ذ ل الناس و أ ق ل ه م و أ س و أ ه م عيشا في الدنيا وحالا في ا ل آ خ ر ة فدعاهم إ ل ى سلوك طريق ا ل ن ج ا ة وظهر لهم من براهين صدقه كما براهين ظهر صدقه من صدق الذي جاء إ ل ى القوم الذين في ا ل م ف ا ز ة وقد نفذ ماؤهم وهلك ظهرهم برؤيته في ح ل ة مترجلا يقطر راسه أ س ه م ء الماء ودلهم والرياض على المعشبة ا ف ت د ل ب ي ئ ت ه وحاله على صدق م ا ل بلاد والروم ه فاتبعوه بفتح فارس اتبعه ووعد من اتبعه بفتح بلاد فارس والروم و أ خ ذ كنوزهما وحذرهم من الاغترار بذلك والوقوف معه و أ م ر ه م بالتجزي من الدنيا بالبلاغ وبالجد والاجتهاد في طلب ا ل آ خ ر ة والاستعداد لها فوجدوا ما وعدهم به كله حقا فلما فتحت عليهم الدنيا كما وعدهم اشتغل أ ك ث ر الناس بجمعها ه ا ا ا و ك ت ن ز و ا ل م ن ا ف س ة فيها ورضوا ب ا ل إ ق ا م ة فيها والتمتع بشهواتها وتركوا الاستعداد ل ل آ خ ر ة التي أ م ر ه م بالجد والاجتهاد في طلبها وقبل قليل من الناس وصيته في الجد في طلب ا ل آ خ ر ة والاستعداد لها فهذه ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ق ل ي ل ة نجت ولحقت نبيها في ا ل آ خ ر ة حيث سلكت طريقه في الدنيا وقبلت وصيته وامتثلت ما أ م ر به و أ م ا أ ك ث ر الناس فلم يزالوا في س ك ر ة الدنيا والتكاثر فيها فشغلهم ذلك عن ا ل آ خ ر ة حتى ف ا ج أ ه م الموت ب غ ت ة على هذه الغره ة ف ل قتيل قول الرازي ك و وأصبحوا وأسير وما ا ما ابن معاذ أحسن بين يحيى الدنيا خمر الشيطان من سكر منها لم يفق إ ل ا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين الحال الثاني أ ن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا ك أ ن ه مسافر غير مقيم البته وإنما و س ا ئ ر في قطع م ن ا ز ل السفر حتى ت ي ن هو ي به آخره السفر إلى ه و الموت ومن كانت هذه حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر وليس له ه م ة في الاستكثار من متاع الدنيا ولهذا أ و ص ى النبي صلى الله عليه وسلم ج م ا ع ة من أ ص ح ا ب ه أ ن يكون بلاغهم من الدنيا كزاد الراكب قيل لمحمد بن واسع كيف أ ص ب ح ت قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم م ر ح ل ة إ ل ى ا ل آ خ ر ه وقال الحسن إ ن م ا أ ن ت أ ي ا م م ج م و ع ة كلما مضى يوم مضى بعضك وقال ابن آدم انما ب آ د إ ن م أ ن ت بين مطيتين يوضعانك يوضعك النهار إ ل ى الليل والليل إ ل ى النهار حتى يسلمانك إ ل ى ا ل آ خ ر ة فمن أ ع ظ م منك يا ابن آ د م خطرا وقال الموت معقود في نواصيكم والدنيا تطوى من ورائكم قال داود الطائي إ ن م ا الليل والنهار مراحل ينزلها الناس م ر ح ل ة م ر ح ل ة حتى ينتهي ذلك بهم إ ل ى آ خ ر سفرهم ف إ ن استطعت أ ن تقدم في كل م ر ح ل ة زادا لما بين يديها فافعل ف إ ن انقطاع السفر عن قريب ما هو و ا ل أ م ر أ ع ج ل من ذلك فتزود لسفرك واقض ما أ ن ت قاض من أ م ر ك ف ك أ ن ك ب ا ل أ م ر قد بغتك وكتب بعض السلف إ ل ى أ خ له يا أ خ ي يخيل لك أ ن ك مقيم بل أ ن ت دائب السير تساق مع ذلك سوقا حثيثا الموت موجه إ ل ي ك والدنيا تطوى من ورائك وما مضى من عمرك فليس بكار عليك حتى ي ك ر عليك يوم ا ل ت غ ا ب سبيلك في الدنيا سبيل مسافر ولا بد من زاد لكل مسافر ولا بد ل ل إ ن س ا ن من حمل ع د ة ولاسيما إ ن خاف صوله قاهر ي قال بعض الحكماء كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره وكيف يفرح من يقود عمره إ ل ى أ ج ل ه وتقوده حياته إلى موته. وقال ت و د ه ح ي ت ه إ ى موته و ق الفضيل ا ل بن عياض لرجل كم أ ت ت عليك قال ستون س ن ة قال ف أ ن ت منذ ستين س ن ة تسير إ ل ى ربك يوشك أ ن تبلغ فقال الرجل إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون فقال الفضيل أتعرف تفسيره تقول أ ن ا لله عبد و إ ل ي ه راجع فمن علم أ ن ه لله عبد و ع ن ه إ ل ي ه راجع فليعلم أ ن ه موقوف ومن علم أ ن ه موقوف فليعلم أ ن ه مسؤول ومن علم أ ن ه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فقال الرجل ل الحيلة قال يسيرة قال فما ما ا يسيرة هي ق تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى ف إ ن ك إ ن أ س ا ت فيما بقي أ خ ذ ت بما مضى وبما بقي وفي هذا يقول بعضهم وإن ورده إلى ستين منهل من امرئا سار قال بعض الحكماء لقريب قد حجة بعض من كانت الليالي و ا ل أ ي ا م مطاياه سارت به و إ ن لم يسر وفي هذا قال بعضهم وما هذه ا ل أ ي ا م إ ل ا مراحل يحث بها داع إ ل ى الموت قاصد و أ ع ج ب شيء لو ت أ م ل ت أ ن ه ا منازل تطوى والمسافر قاعد وقال آخر أ ي ا ويح نفسي من نهار يقودها إ ل ى عسكر الموتى وليل يذودها قال الحسن لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الاعمار وتقريب الاجال هيهات قد صحبا نوحا وعادا وثمود ا وقرونا بين ذلك كثيرا فأصبحوا قدموا على ربهم ووردوا على أ ع م ا ل ه م و أ ص ب ح الليل والنهار غضين جديدين لم يبلهما ما مرا به مستعدين لمن بقي بمثل ما أ ص ا ب ا به من مضى وكتب الأوزاعي وعلم بك كل بعد جانب أما إلى له أخ أحيط من فقد أ ن ه يسار بك في كل يوم و ل ي ل ة فاحذر الله والمقام بين يديه و أ ن يكون آ خ ر عهدك به والسلام نسير إ ل ى ا ل آ ج ا ل في كل ل ح ظ ة و أ ي ا م ن ا تطوى وهن مراحل ولم أ ر مثل الموت حقا ك أ ن ه إ ذ ا ما تخطته ا ل أ م ا ن باطل وما أ ق ب ح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب ل ل ر أ س شامل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أ ي ا م وهن قلائل و أ م ا و ص ي ة ابن عمر رضي الله عنهما فهي م أ خ و ذ ة من هذا الحديث الذي رواه وهي م ت ض م ن ة ل ن ه ا ي ة قصر ا ل أ م ل و أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ م س ى لم ينتظر الصباح و إ ذ ا أ ص ب ح لم ينتظر المساء بل يظن أ ن أ ج ل ه يدركه قبل ذلك وبهذا فسر غير واحد من العلماء الزهد في الدنيا قال المروذي واحد العلماء الزهد قال من قلت ل أ ب ي عبد الله ي ع ن ي أحمد أي شيء الزهد في الدنيا قال قصر ا ل أ م ل من إ ذ ا أ ص ب ح قال لا أ م س ي قال وهكذا قال سفيان قيل ل أ ب ي عبد الله ب أ ي شيء نستعين على قصر ا ل أ م ل قال ما ندري إ ن م ا هو توفيق قال الحسن اجتمع ثلاثة من العلماء من فقالوا ل أ ح د ه م ما أ م ل ك قال ما أ ت ى علي شهر إ ل ا ظننت أ ن ي س أ م و ت فيه قال فقال صاحباه إ ن هذا ل أ م ل فقالا ل أ ح د ه م فما أ م ل ك قال ما أ ت ت علي ج م ع ة إ ل ا ظننت أ ن ي س أ م و ت فيها قال فقال صاحباه إ ن هذا ل أ م ل ف قال ا فما قال للآخر أملك أمل من نفسه في ما من ي داود غيره ق ل د ا الطائي س أ ل ت عطوان بن عمر التميمي قلت ما قصر ا ل أ م ل قال ما بين تردد النفس فحدث بذلك الفضيل بن عياض فبكى وقال ل ي ق و يتنفس فيخاف أ ن يموت قبل أ ن ينقطع نفسه لقد كان عطوان من الموت على حذر وقال بعض السلف ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أ ن ي أ س ت ي ق ظ منه وكان حبيب أ ب و محمد يوصي كل يوم بما يوصي به ا ل م ح ت ض ر عند موته من تغسيله ونحوه وكان يبكي كلما أ ص ب ح أ و أ م س ى ف س ئ ل ت ا م ر أ ت ه عن بكائه فقالت يخاف والله إ ذ ا أ م س ى أ ن لا يصبح و إ ذ ا أ ص ب ح أ ن لا يمسي وكان محمد بن واسع إذا أراد محمد قال لأهله أستودعكم الله أستودعكم فلعلها أ ن تكون منيتي التي لا أ ق و م منها فكان هذا د أ ب ه إ ذ ا أ ر ا د النوم وقال بكر المزني إ ن استطاع أ ح د ك م أ ن لا يبيت إ ل ا وعهده عند ر أ س ه مكتوب فليفعل ف إ ن ه لا يدري لعله أ ن يبيت في أ ه ل الدنيا ويصبح في أ ه ل ا ل آ خ ر ة وكان أ و ي س إ ذ ا قيل له كيف الزمان عليك قال كيف الزمان على رجل إ ن أ م س ى ظن أ ن ه لا يصبح و إ ن أ ص ب ح ظن أ ن ه لا يمسي فيبشر بالجنه ة أو النار؟ وقال عون النار ا ل ل بن عبد م او أنزل ل ا م ت ك ن ه ا م ن ز ل ت ه م ن عد د غ ا من أجله كم من مستقبل يوما أجله لا يستكمله وكم من مؤمن لغد لا يدركه إ ن ك م لو ر أ ي ت م ا ل أ ج ل ومسيره لابغضتم ا ل أ م ل وغروره وكان يقول إ ن من أ ن ف ع أ ي ا م المؤمن له في الدنيا ما ظن أ ن ه لا يدرك آ خ ر ه وكانت ا م ر أ ة م ت ع ب د ة ب م ك ة إ ذ ا أ م س ت قالت يا نفس ا ل ل ي ل ة ليلتك لا ليلة لك غيرها فاجتهدت فإذا أصبحت قالت يا نفس اليوم يومك لا يوم لك غيره فاجتهدت وقال بكر المزني إ ذ ا أ ر د ت أ ن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أ ص ل ي غيرها وهذا مأخوذ مما روي وسلم الله عليه وسلم أنه مما النبي قال عن صلى صل ص ل ا ة مودع و أ ق ا م معروف الكرخي ا ل ص ل ا ة ثم قال لرجل تقدم فصل بنا فقال الرجل إ ن ي إ ن صليت بكم هذه ا ل ص ل ا ة لم أ ص ل ي بكم غيرها فقال معروف و أ ن ت تحدث نفسك أ ن ك تصلي صلاه ة أخرى نعوذ ب ا ل ل من طول ا ل ل أ م يمنع فإنه خ ي ر العمل وطرق بعضهم باب أ خ له ف س أ ل عنه فقيل له ليس هو في البيت فقال متى يرجع فقالت له ج ا ر ي ة من البيت من كانت نفسه في يد غيره من يعلم متى يرجع و ل أ ب ي ا ل ع ت ا ه ي ة من ج م ل ة أ ب ي ا ت وما أدري وإن أملت عمرا أدري لعلي حين أ ص ب ح لست أ م س ي أ ل م تر أ ن كل صباح يوم وعمرك فيه أ ق ص ر منه أ م س ي وهذا البيت الثاني أ خ ذ ه مما روي عن أ ب ي الدرداء والحسن أ ن ه م ا قالا ابن آ د م إ ن ك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أ م ك ومما أ ن ش د بعض السلف إ ن ا لنفرح ب ا ل أ ي ا م نقطعها وكل يوم مضى يدني من ا ل أ ج ل ف ع م ل لنفسك قبل الموت مجتهدا ف إ ن م ا الربح والخسران في العمل قوله وخذ من صحتك لسقمك وخذ ومن حياتك لموتك من يعني صحتك حياتك اغتنم ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة في ا ل ص ح ة قبل أ ن يحول بينك وبينها السقم وفي ا ل ح ي ا ة قبل أ ن يحول بينك وبينها الموت وفي رواية الأموات دون وقد روي الوصية وسلم فإنك يا تدري يعني الأحياء النبي عليه الله لا تدري ما اسمك غدا يعني لعلك غدا من دون وقد معنى هذه عن لعلك عبد صلى الله هذه من وجوه. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ا ل ص ح ة والفراغ وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس ان رسول الله رسول وسلم صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وقال غنيم بن قيس كنا نتواعظ في أ و ل ا ل إ س ل ا م ابن آ د م اعمل في فراغك قبل شغلك وفي شبابك لكبرك وفي, صحتك لمرضك وفي, دنياك لآخرتك وفي, حياتك لموتك وفي صحيح ت ك لمرضك و ف دنياك وفي لآخرتك ي ا ت ك ل مسلم و وفي ت ك صحيح م عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بادروا ب ا ل أ ع م ا ل ستا طلوع الشمس من مغربها أ و الدخان أ و الدجال أ و ا ل د ا ب ة او خ ا ص ة احدكم او امر ا ل ع ا م وفي الترمذي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال س ب ع ة هل تنظرون الا الى فقر منس او غنى مطغ ن او مرض مفسد او هرم مفند او موت مجهز او الدجال فشر غائب ينتظر غائب والمراد س فالساعة ا ادها ع ة و و ل م ر ا من هذا ان هذه الاشياء كلها تعوق عن الاعمال فبعضها يشغل عنه اما في خ ا ص ة الانسان كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته وبعضها عام كقيام ا ل س ا ع ة وخروج الدجال وكذلك الفتن المزعجة كما جاء في حديث آخر بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم وبعض هذه الامور ا ل ع ا م ة لا ينفع بعدها عمل كما قال تعالى يوم يأتي بعض ايات ينفع ايمانها بعض ربك لا ينفع نفسا、إيمانها. لم قبل آمات من تكن أ وفي كسبت إ ي م الصحيحين ن ه ا خيرا ا وفي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ا ل س ا ع ة تا تطلع الشمس من مغربها ف إ ذ ا طلعت وراءها الناس آ م ن و ا أ ج م ع و ن فذلك حين لا ينفع نفسا لا حين إيمانها لم قبل آمنت من تكن أ وفي كسبت في إيمانها خيرا وفي صحيح مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إ ذ ا خرجنا لم ينفع نفسا ايمانها لم تكن آ م ن ت من قبل أ و كسبت في إ ي م ا ن ه ا خيرا طلوع الشمس من والدجال ودابة الأرض ودابة مغربها من وفيه ايضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أ ن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه وعن أبي موسى عن ابي ل ن صلى الله عليه ل و س موسى قال إن الله يبسط يده بالليل ل إن يده يبسط ي ت ب م ي ويبسط يده ليتوب مسيء الليل ء النهار بالنهار ت ح تطلع الشمس من مغربها من وخرج ان ل ل إ م م أحمد ا ا و س الله ئ ي و ا ت ر م ماجة من ذ ي حديث وابن صفوان ا بن ع س عن النبي ا صلى ل ل عليه وسلم قال إن الله إن فتح بابا قبل المغرب عرضه سبعون عاما ل ل ت و ب ة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه وعن ف ي المسند عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو م ع ا و ي ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال ا ل ت و ب ة م ق ب و ل ة حتى تطلع الشمس من المغرب ف إ ذ ا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل وروي عن ع ا ئ ش ة قالت إ ذ ا خرج أ و ل ا ل آ ي ا ت طرحت ا ل أ ق ل ا م و ح ب ث ت ا ل ح ف ظ ة وشهدت ا ل أ ج س ا د على الأعمال خرجه ابن جرير الطبري وكذا قال كثير ا بن م ر ة ويزيد ا بن شريح وغيرهما من السلف اذا طلعت الشمس من مغربها ط ب ع على القلوب بما فيها وترفع ا ل ح ف ظ ة والعمل وتؤمر ا ل م ل ا ئ ك ة ان لا يكتبوا عملا وقال سفيان الثوري اذا طلعت الشمس من مغربها طوت ا ل م ل ا ئ ك ة صحائفها ووضعت اقلامها فالواجب على المؤمن ا ل م ب ا د ر ة ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة قبل أ ن لا يقدر عليها ويحال بينه وبينها إ م ا بمرض أ و موت أ و ب أ ن يدركه بعض هذه ا ل آ ي ا ت التي لا يقبل معها عمل قال أ ب و حازم إ ن ب ض ا ع ة ا ل آ خ ر ة ك ا س د ة ويوشك أ ن تنفق فلا يوصل منها إ ل ى قليل ولا كثير ومتاحيل بين ا ل إ ن س ا ن والعمل لم يبق له إ ل ا ا ل ح س ر ة و ا ل أ س ف عليه ويتمنى الرجوع إ ل ى ح ا ل ة يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه ا ل أ م ن ي ة قال تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون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 او تقول حين ترى العذاب لو ان لي ك ر ة فاكون من المحسنين وقال تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها ك ل م ة هو قائلها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 وفي الترمذي عن أ ب ي ه ر ي ر ة مرفوعا ما من ميت يموت إ ل ا ندم قالوا وما ندامته قال إ ن كان محسنا ندم أ ن لا يكون ازداد و إ ن كان مسيئا ندم أ ن لا يكون ا س ت ع ت ب ف إ ذ ا كان ا ل أ م ر على هذا فيتعين على المؤمن اغتنام ما بقي من عمره ولهذا قيل إ ن ب ق ي ة ع م ر المؤمن لا ق ي م ة له وقال سعيد ب ن جبير كل يوم يعيشه المؤمن غ ن ي م ة وقال بكر المزني ما من يوم أ خ ر ج ه الله إ ل ى الدنيا إ ل ا يقول يا ابن آ د م اغتنمني ل ع لا ه ل يوم لك بعدي ولا ل ي ل ة إ ل ا تنادي ابن آ د م اغتنمني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 مضى أ م س ك الماضي شهيدا معدلا و أ ع ق ب ه يوم عليك جديد ف إ ن كنت ب ا ل أ م س اقترفت إ س ا ء ة ف س ن ب إ ح س ا ن و أ ن ت حميد فيومك إ ن أ ع ت ب ت ه عاد نفعه عليك وماضي ا ل أ م س ليس يعود ولا ترج فعل الخير يوما إ ل ى غد لعل غدا ي أ ت ي و أ ن ت فقيد